ويوز كيفرت والشجاري وتنامت بعد الجفاف في قفاري عندما الزهور على ضفاف مشاعري وتبادلت سحب المسابحها قصص الهوى وتسربت ريح الصفى لقراري وتمايلت ورده الصبى وتناثرت سحب المنى وتدافقت أمطاري قد بيت أنتظر الشمسُ ولا ضال الحنيني يذيبني كالنار وتعطشت عيني لبعد مزاركم هتفت طيور الشوق بالأشعار إذا <سؤال> جاء كالأنهار سرمت قلوب أحبتي في صوحها بمسائها برحيلها بقراري